هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفرت عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا نقطا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من رجول الله أروني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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إزالتا إن أنتَهما من أحدٍ من بعده. إنه كان حليما غفورا إنه كان حليماً غفوراً، وأقسم بالله جهدة إيمانه لئلا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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا